يا روح هنا يا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 قلب النور مشيتي رايت سناه الغامر وما نعمه ورأيت وماال بيت الطاهر عشاق وطهر بيتي من يا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 شرف وطهر بيتي يا روحنا صلّيت وإلى الرحمات أتيت في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي رأيت سناه الغامر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 تطالعهم بثوابي وطهر بيتي يا من يتقلد نسكه ويجوب النور ومسكه كن دري الخطواتي كفّر طُرك في مكة من أجل وطهر بيتي يا روحنا سميتي وإلى الرحمات أتيت في خير بقاع الأرض في قلب النور مشائي